حتى تضع الحرب أ و زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أ ع م ا ل ه م سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم ا ل ج ن ة عرفها لهم يا ايها الذين آ م ن و ا ان تنصروا الله ينصركم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما أ ن ز ل الله فاحبط اعمالهم افلم يسيروا في الارض فينصروا ظ ر و كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها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 أ ه ل ك ن ا ه م فلا ناصر لهم أ ف م ن كان على ب ي ن ة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أ ه و ا ء ه م مثل المتقون مما الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار وعد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 فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون ّ ا ل ق ر آ ن ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى مِنْ م بَعْدِ الشيطان تَبَيَّنَ ه الْهُدَى م ا ل سول لهم و أ م ل ى لهم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 أ م حسب الذين في قلوبهم مرض أ ن لن يخرج الله أ ض غ ا ن ه م ولو نشاء ل أ ر ي ن ا ك ه م فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أ ع م ا ل ك م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 إ ن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا, ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم و أ ن ت م ا ل أ ع ل و ن والله معكم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 ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا, تدعون لتنفقوا في سبيل الله افمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء و َ إ ِ ن تتولوا ََََّْ يستبدل ََِْْ قوما َْ غيركم ََُْْ ثم َُّ لا َ يكونوا ََُ م ْ ث َ ا ل َ ك ُ م ْ